Ja, ja,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 افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده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 أذن ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب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 Yeah low Allahu akbar! السلام عليكم cum الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله stop السلام السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بن أولاه أخواني الكرام أخواني الشيخ ناصر القطامي قطعمي وأيضاً الدكتور الشيخ سعد ضيوف عينا في الكويت لأجل حفل تخريج حفظة القرآن أقمنا دورة في البدينة المنورة في الصيف الماضي وشارك فيها مجموعة من الطلاب ختموا القرآن كثير منهم الحمد لله فاليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله سوف يكون هناك حفل كبير لتكريم هؤلاء الشباب الذين حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد أبي بكر الصديق المسجد الكبير اللي بجانب الجمعية وسيكون الحفل تحت رعاية الشيخين الكريمين الشيخ ناصر والشيخ سعد البركى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 وايضا عندنا مساهمة بأي مبلغ تريد في الدخول في هذه المشروع الأخوة في الخلف سوف يجمعون لهذه المشاريع المباركة عندهم الكينت، عندهم استقطاعات، عندهم أيضاً صندوق التبرعات ونسأل الله تعالى استعملنا وياكم طاعته. قلنا عليكم في جمع التبرعات لكن يعني احنا الكريم واحد يدل عليه لا يوجد الجود الا في موطنه والبخل حيث ردت الجوده ومجوده ايش العيش عند الشيخ سعد البريك في المخيم شوف البريك مخيم مخيم عند في مقابل مقابل سعد عبد مخيم وأشيخناصل ناصر بمخيم في منطقة العاشرة، بس الله تعالى يوفقنا وياه. والأظروف أيضا ممكن اللي يريد أن يتبرع موجودة. شكرا الله لكم، وبارك الله فيكم، وحفظكم ورعاكم. الله يذكرك يا شيخ، تقبل طاعتكم. بارك الله فيكم. يعني تعالوا تمرجعوا لنا يا بعد عيني اي والله بسم الله الرحمن الرحيم لا عشان الصلاه اللي تتقول والله الله amala wa ana mabara al-sala salama al-halay wa